بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تيك يا تر كتاب المبين ان انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران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 كَمَا تمَّ فَعَلَ آبَاؤُكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ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 وَقَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ على تَأْمَنَّا عَلَى يوسف وإن سيهون ارسيه معنا غدا يرتع ويلعب وان لنا له لحافظون قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون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 وَجِئْنَا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَمَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالُوا بِالَّذِي ثَبَّتَ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَدْرٌ جَمِيلٌ والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا ظلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون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 وكذلك نجد محسن ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ان ربي احسن مثواي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَهَمَّ بِأَنَّهُمْ لَا آلِهَةَ لَهُ إِلَّا هُوَ رَبِّ كَذَالِكَ لِنَصْرِ فَعْنَهُ السُّوءَ والفحشان. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّمَ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ إِلَّا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 كذبت وهو من الصادقين فنما راى قميصا قد من جبر قال انه قال انه من كيدكم انكيدكم عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك الخاطئين وقال نسوثل مدينه رات العزيز تراود فتى عن نفسي قد شغف الحب سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ إِنْ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ لَحَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَنَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لن يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم اصب اليهم من الجاهرين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 قال لا يَأتكُمَا قَع تُرْزَقَان إِا نَبَأْتُكمَا إِلَّا نَببَّأْتُكُمَا بتَوينه قَابِنَأَتَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَّا عََّمَنِي رَبّ إِني تَرَكْتُ مَِّ تَقَومِل يُِّونَ بِالل وَهُ بِل خِرَد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 أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله من واحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء يَم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن ان ما احدكما فيسقي ربه خمر و ان الاخر فisnullب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفيان وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّهِ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وسبع سنبل لكن خضري واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا ان كنتم ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضراث احلام وما نحن بتاويل احلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه ان انا انبئكم انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات ثمان ياكلهم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 ناصر وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسال فاساله ما بال نسوة لات قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهم ان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 تُبِ السُّوءَ إِلَّا إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خزاني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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَانُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِدَاهِيَةٍ طَالَعُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ بِكُمْ أَلَا تَرَوْنَ إِنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالُوا فَتَيَانِهَ اجْعَلُوا بضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَنْ مَّا رَجَعُوا إلى أبيهم قالوا عنا اخانا فارسل معنا اخانا نكتل وان له لحافظ قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم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 مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا رِقَّة وَمَا أُذْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِشْئَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ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 قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 سو منه خلصون جيا قال كبير الم تعلم ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا, موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف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 ع وَابَّ عنهُ مِنَ الحزْم فَهُكَظم قال تَ الله تَفتع تَكُر يوسُ فَحَ تكَ حضَ حتى تكَ حرضًاأَ تكَ منِن الذك قال إِ م أشكو بثي الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله سُمِّنَ رَوْحُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا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 عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني, وأتوني بأهلكم أجمعين ولن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 فَعَبْدَ وَاهِ عَلَى العَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدَا وَقَالَ يَا ابَتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَا مَنْ قَبْلَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بكم وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ مِن بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هو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 اَوْ تَكُنْ لَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وهم لا لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وما أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ